أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم النسي أجمعين هذا سائل يقول ما هي أسباب علاج الحسد وهل هو كبير من الكبائر الحسد هو كما مر معنا في حديث أبي هريرة اول أول أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ما نهى عنه من أمور تتنافى مع الاخوه الإيمانية والرابطة الدينية فبدأ به فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض إلى آخر الحديث وبدأ عليه الصلاة والسلام فيما نهى عنه بالنهي عن الحسد وهذا البدء يشعر بأن بخطورة الحسد وأنه جرم عظيم وذنب وخيم وقد نعت أهل العلم الحاسد بأنه عدو نعمة الله وأن فيه شبه من الشيطان الذي حسد آدم وذريته على ما اتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله وفيه شبه باليهود وهم من أشد الناس وقوعا في الحسد فالحسد جرم عظيم وذنب وخيم ويتفاوت الناس الذين يبتلون به يتفاوتون في حجمه عندهم وأيضا يتفاوت عندهم ما يترتب عليه من أعمال وفعال ولهذا الحسد قد يترتب عليه قتل وقد يترتب عليه عدوان وقد يترتب عليه اتلاف مال وقد يترتب عليه نشر عداوات وإيجاد فرقة بين الإخوان بناء على الحسد فقد يترتب عليه أعمال كثيرة وأضرار وخيمة والحسد شر الحسد شر وخاصة إذا تفاعل الحاسد مع الحسد الذي ثار في قلبه وأخذ ينميه وفي القرآن ومن شر حاسد إذا حسد هذا مما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه ومعالجة الحسد معالجة الحسد تكون بأمور عديدة أعظمها أن يذكر الإنسان أن الفضل بيد الله جل وعلا يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الفضل بيد الله ويتفضل سبحانه وتعالى ويمن على عباده بما شاء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 من ثار في نفسه شيء من الحسد على إخوانه إما بما اتاه الله من ولد أو ما اتاه الله من علم أو ما اتاه الله من عبادة أو غير ذلك ليذكر هذه نعمه الله عليه ولهذا قال واسأل الله من فضله في هذا الباب اسأل الله من فضله اسأل الذي أعطاه ان يعطيك أما هو لا تحسده على ما آتاه الله جل وعلا من فضله ولهذا لا يضرك أن تسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطاه أو أكثر لا يضرك هذا وأنت تتمنى أن يكون لك مثل ما للآخرين أو أكثر لا يضرك هذا فمداوات الحسد تكون اولا بذكر الله عز وجل وأنه المتفضل المان الملعم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأيضا ذكر باب الإيمان بالقدر وباب عظيم وأصل متين صلاح العبد في هذا الباب يداوي بإذن الله تبارك وتعالى ما قد يقع في القلوب من أمراض منها الحسد كذلك باب الدعاء والدعاء مفتاح كل خير فمن علم من نفسه أنه يثور فيها الحسد على إخوانه عليه أن يسأل الله عز وجل دوما صلاح قلبه اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم كذلك فيما لو أنه ثار في نفسه وجد في قلبه شيء من الكراهية للنعمه وهذا نوع من الحسد عليه أن يطرد هذه الكراهية ويعمل على طردها من قلبه ويحذر أشد الحذر من أن يرتقي به الحال إلى تمني زوال النعمة ويحذر أيضا أشد الحذر من بذل الأسباب لإزالة النعمة وهي دركات والعياذ بالله نعم الله إليكم هذا يسأل يقول من كان في معصيه وأمر, وأمر ونهي عنها فتركها فلتكتب له حسنة إذا ذكر بالله ورغب ورهب كما عبر بقول أمر ونهي إذا رغب ورهب وذكر بالله وترك ذلك لأنه ذكر بالله فهذا الترك ترك من أجل الله ترك من أجل الله إذا كان ذكر بالله وذكرت له نصوص الوعيد وبناء على ذلك ترك فهذا ترك من أجل من أجل الله سبحانه وتعالى نعم مثل الثلاثة اللي في الغار الثلاثة الذين في الغار أحدهم آآ آآ الذي أراد من ابنة عمه التي كانت تطلب منه المساعدة فلما تمكن ذكرته بالله ذكرته بالله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بأهله فتوقف فهذا الترك لأجل الله مع حرص متواصل وعمل مستمر لمباشرة هذه المعصية لكن لما ذكرته بالله عند تمكنه من هذا الأمر قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقق وتركها من أجل الله فكتبت له عملا صالحا توسل به إلى الله جل وعلا فقبل الله وسيلته نعم يقول لو سمع أحد في مكان ما به منكر فهل له الذهاب إليه لينكر إذا كان عنده قدرة واستطاعة على الإنكار ويترتب على ذهابه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة أو مضار فإنه يذهب وقد مر معنا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وعرفنا هناك أن الأمر أوسع من مجرد الرؤية نعم هذا يقول شيخنا حفظكم الله قلتم أن الترك عمل وقد اجتمع في ترك السيئة عمل على تركها وعزيمة على عدم, عدم فعلها فاجتمع فيها صنفان عزيمة وفعل فلما لم تساوي مع فعل الطاعة في الأجل كما أن ترك المعصي خوفا من الله طاعة أعد يقول الشيخنا حفظة قلتم أن الترك عمل وقد اجتمع في ترك السيئة عمل على تركها وعزيمة على عدم فعلها فاجتمع فيه صنفان عزيمة وفعل فلما لم تساوي فعل الطاعة في الأجر كما أن الترك معصية كما أن ترك المعصية خوفا من الله طاعة هنا الذي حصل ممن ترك, ممن ترك الذي حصل ممن ترك المعصية أمران الأمر الأول ترك والأمر الثاني نية صالح في هذا الترك حصل منه ترك ونية صالحة الترك في قوله فلم يعملها والنية الصالحة في قوله من أجلي وفي الرواية الأخرى من جرائي فالذي حصل منه امران ترك ونية صالحة في هذا الترك لأنه إن كان ترك بدون نية صالحة لا يدخل في عمله الصالح وقد مر معنا في صدر الكتاب إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها وشاهد لهذا الباب إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها فتكتب له حسنة إذا كان ذلك بنية صالحة أي من أجل الله تبارك وتعالى فهي كانت حسنة واحدة لأنها قامت على نيه صالحة. قامت على نية صالحة فالذي وجد عنده شيئان الترك والنية الصالحة في هذا الترك وإذا وجد منه شيء ثالث والذي أشار إليه السائل في سؤاله هو العزم على عدم فعل الذن فهذا باب آخر وهو باب التوبة فالتوبة من الذنب هي الندم على فعله وتركه والعزم على عدم العودة إليه نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله.